اللهم صل على سيدنا محمد عددا ما في علم الله طلعة الله. دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عددا ما في علم الله طلعة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عددا ما في علم الله طلعة دائمة بدوام ملك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 طلاة دائمة بدوام ملك الله <سؤال> اللهم <سؤال> صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله طلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله طلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم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 علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صلِ على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صلِ على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلَ دائمة بدوام ملك الله اللهم صلِ على سيدنا محمد عدد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 علم الله سلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله سلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد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 عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صلي سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صلي على سيدنا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 علم الله, صلاة دائمة بدوام ملك الله, اللهم ص Ober σε قال سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صواتا دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله